اللهم ما على سيدنا محمد واشغلني الظالم بالظالم اللهم ما على سيدنا محمد واشغلني الظالم بالظالم واخرجنا من بينهم سالمين وعلى ال واله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقيض ضال من بين ضالين من بين سالين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي الظالم بالظ وَاخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِ وَصْحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ فَاضْلَعْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاشْفِهِ سيدنا محمد وأشغل